والسماء وما بناها والأرض وما طعاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلع من زكاها وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّا كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخافون قباها بسم الله الرحمن الرحيم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 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَهْنُوا يَسْتُرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَنْ أُنْعِذَ عَنْهُ مَالُهُ 111. إن علينا للهدى 112. وإن لنا للآخرة والأولى 113. فأنذرتكم نارا تلوى